الآن أحب أن نعرف أين توقفنا؟ اظلاط نعم علم التفسير تقصد المناهج يعني مناهج المفسرين هذا ما تقصده طرق التفسير ومناهج التفسير ووصول التفسير إن شاء الله هي حصه واحدة في الأسبوع إن شاء الله إن كم نمشوا فيها ولو هو مسافة قريبة إن شاء الله مش عارفش. مش عارفش. لا. الحل فيها الاستذكار تذكرها وترجع إليها وتذاكرها مع إخوانك فمثلة مهمة جدا مذاكرة العلم مع الإخوان هذه مهمة جدا أن تتذاكر العلم مع إخوانك في هذه المادة وفي غيرها تقول لكم جلسة أسبوعية مثلا مع بعض الإخوة الجادين تتذاكروا فيها المسائل واللي عنده زيادات على إخوانه جيب واللي عنده بهذا بين الأحطاء كذلك حين تتكلم مع إخوانك وتتذكر معهم المسائل فممكن يكون عند البعض معنى مش حياتي والمعلومة وصلت غلط ولا قيد شيئا بطريقة غير سليمة يتفطن إلى ذلك هذا مهم جدا مع المراجعة وكذلك التقييد العلمي مهم جدا تجعلك لك مثلا كرافة تكتب تكتب ما بقي في ذهنك وتسأل نفسك فأنت تعمل نفسك مثل حناد وتسأل نفسك سؤال أخر أو ولا حب أخرى ولا المر لما بعدها طيب اخوي وقتي مر هذا تركزوا على التينات التفسروا ولا والله ما كان عنده زيادة من كان عنده زيادة يتفضل لكن المهم أن يكون في المسألة قصد ما ييجي يتوسع، حيث يضغط على الأسئلة الأخرى ولا يضيع الوقت في مسألة ويتوسع فيها لأنه عنده فيها زيادة علم، ولكن بقدر، بقدر. لكن ما أنت مطالب به؟ اللي أخذناه مع بعض. الزيادة الأخرى كما قلت أنا نحن توجر عليها إن شاء الله. مسألة عامة. اشكالية جديدة خاصة لي وانتصور أنها خاصة عن كتاب النفسية لفاق الحفظ وإستدلاب الآيات وإذا كان ليس بحضر كتاب كتاب الله جميعا تاب الله كتاب الله فكذا لا صعب إلا استدلاب الآيات والأحاديات فإن منطريقة يعني نفسية خاصة ما هو العلم نفر عامة لعنالك باستطاع المرور من آية إلى آية والتذكر الحديث كما قلت الحفظ لا شك حب كتاب الله عز وجل أعظم ما يحصله طالب العلم وهي ركيزة أساسية في مشوار الطلب لا بد منها لمن أراد أن يصل في العلم مناسبا من فاته شيء من ذلك حاول الباب لم يغلق، يحاول يجتهد في الحفظ بعض الناس حافظوا القرآن في الواخر أعمارهم أو أواصطها لا شك أن الحفظ في أول العمر أفضل وأرسخ وأمتن لكن ما ضعش ما ضعش الفرصة مدام الإنسان حي، ومد له بأجله فيجتهد و ما قلناه كذلك قبل قليل يحصل ما سألت عنه لمذكَّرَ العلم ومراجعة الآيات والمسائل مع أدلةها من القرآن والسنة فلا يطعنني يحصل نوع من من الحفظ ولعلج نوع من الحفظ وإن كان مفصلا تحفظ الآية اللي هي دليل في المسألة الفلانية تستطيع أن تدقن الأدل. وهذا يساعدك فيما بعد في الحفظ تجد نفسك أنك الكثير عن طريق مراجعة المسائل مع وردك اليومية في القراءة مع محاولة الحفظ مع كلها طبعا شوية شوية يحصل إن شاء الله المقصود سأل الله يبلغنا المقاصر رائرة هنا لا يوجد استثار أو شيء تعلق بالامتحان والعبرة لعله لا يخفى عليكم أن العبرة ليست بالامتحان الامتحان مهم ولكنه ليس هو الأهم الأهم تحقيق الغاية من طلبك للعلم التي هي أولا وآخرا تحقيق معرفة الله عز وجل وفهم مراده من كلامه وفهم مراد نبيه وفهم شريعته على وجه الإجمال والتفصيل والعلماء كما تعلمون أيضا درجات فكلما ازددت علما ازددت من الله قربا ازددت إلى الله عز وجل قربا، أشهد الله أنا ولكم التوفيق. هذه لفظ مستوى طالب العلم بما يسمى في إلهم الامتحان. هل ما سمعت؟ هذه لفظ مستوى طالب العلم بما يسمى في إلهم في الامتحان عدد التفسير أما غير ذلك. وهاي الامتحان دليل دليل على ال... الاجتهاد في الطلب وعلى الجدية لكن ليس هو الدليل الوحيد فقد تعتري الممتحن أقول الممتحن قد تعتريه أحوال ممكن يضيع معها ربما التركيز أو من ولا من مرض أو ذهول أو تعب أو جوع أو غضب نحن بشر سألنا الأخوة عرفت؟ ليس ليس الامتحان هو المقياس الوحيد، ولكنه مقياس من جملة المقاييس. فطالب العلم هو دائما في امتحان. الأ مسألة نبهنا عليها مهمة أن لا تحفظ العلم ولا تقيده ولا تدونه ولا تراجعه من أجل الامتحان. لأنك لو فعلت، لو فعلت، فمن أمور نفسية. مجرد ما ينقضي الامتحان تنسى تنسى ما من أجله. أو تنسى المادة التي جمعتها من أجل الامتحان لكن لو كان مقصودك أعلى من الامتحان كما أشرنا لا شك أن سعيك في مرضات الله عز وجل دائم ما حييته وبالتالي يبقى عندك ذلك العلم وتحاول مراجعته وتعود إليه دائما وتستذكره وتستعمله هذا مهم جدا ليست المسألة بالحفظ والاستذكار العقليين وإنما في الممارس إنما يخشى الله من عباده العلماء تعرف مسألة في البيوع مش نفذها إذا بعت أو اشتريت أو سئلت سئلت فيها أو تعلمها غير غيرك ممن ابتلي بالتجار تبشير وتقول له يا أخونا رد بالك إنه لا يجوز بيع ما لا تملك مثلا لا يجوز تذا أو لا يجوز كذا فتستفيد تعمل به أما الامتحان فينتهي ويزول هو عارض من العوارض ومثلا من المسائل وحال من الأحوال ينقضي ويزول, ويزول معه العدد ويزول معه المدرس وكلها تمشي ما يبقى عندك وما حصلته من تقوى الله عز وجل ومن القرب منه وما حصلته من علم تستعمله في حياتك وتنفع به نفسك وغيرك هذا المهم إذا جعلت هذا أمام عيني فأنت على الطريق إن شاء الله تعالى تقول الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته هل سنعود إلى جزء عام؟ السداسي الثاني أم نواصل تفسير السور كما رتبت في الكتاب كلمة سنعود لا هل شرعنا نحن في جزعة عامة ما؟, ما شرعنا ربما كان في البداية هذا هذا هو المراد ثم عدلنا عن ذلك قلنا نمشيء لبعض الصور التي في ظننا تفسيرها مهجور بعض الصور جزء عامة تفسيره ميسره الموجود وربما كل واحد يستطيع أن يحصله بعض الصور الكبار هذه ربما لحجمها قد يخاف منها طالب العلم ويبتعد عن تفسيرها وعن مطالعة ما جاء في تفسيرها حبينا أن يخذ بعض وليس بالإمكان الاستيعاب الاستيعاب محال فنحن نأخذ نوبذا وأطرافا حسب ما يتيسر وبالله توفي نمر إلى حيث وقفنا من وقفنا في تفسير الآيات؟ عند قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين هذا تكلمنا فيه تكلمنا في الآية الآية التي بعدها قال ربنا عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون مثله يضرب الله عز وجل في هذه الآية الكريمة مثلا والأمثال في القرآن كثيرة والمقصود بالمثل لماذا تستعمل العرب المثلا لتقريب المعنى للتوضيح للتشبيه للعبرة نعم كل ذلك للمقارنة فالمثل مهم جدا وهو أسلوه عربي أصيل في كلام العرب إذا عدت إلى أشعارهم وإذا عدت إلى كلامهم تجد كلامهم مليئا بالأمثال العربي يميل بطبيعته إلى الأمثال ويفهم ويعي عن الأمثال ويبحث عن الأمثال فالله عز وجل جعل في كتابه أمثالا منها هذا المثل الذي ضربه للمنافقين قال سبحانه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون اختلف المفسرون هنا فريقين. فريق قال المنافقون لم يؤمنوا بالكلية لم يؤمنوا يوما إنما هم بعد كفرهم تحولوا إلى ما هو دون الكفر وأسفل من الكفر وأسوأ من الكفر اللي هو النفاق، فأظهروا الإيمان وأبقوا على كفرهم الأول هذه طائفة من المفسرين ذهبوا هذا المذهب ومنهم شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه وطائفة أخرى قالوا لا قال المنافقون آمنوا في أول الأمر ثم انقلبوا والأيض بالله على أعقابهم ونكصوا وانتكسوا وارتدوا ارتدادا خبيحة. فلم يرتدوا صراحة وإنما ارتدوا في باطنهم وأظهروا الإيمان وأبقوا على ظاهر الإيمان في أشكالهم ومظاهرهم وفي حضورهم المساجد وفيما تعلمون من حال المنافقين نعوذ بالله من حاله فيكون المثل على هذا الفهم الثاني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قالوا كأنما هم في حال إيمانهم الأول مثل ذلك الرجل الذي استوقد نارا وأشعل نارا فلما أضاءت ما حوله ماذا فعل أو ماذا حصل ذهب الله بنورهم لما ارتدوا وانتكسوا أو نكسوا ذهب الله بنورهم فاستضاءت لهم الدنيا بإيمانهم الأول فلما تخلوا عنه عادوا عميانا عادوا ظلالا عادوا في ظلمات قال سبحانه وتركهم في ظلمات لا يبصرون في ظلمات الكفر والنفاق والشقاق نعوذ بالله من ذلك صم لاحظ في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون لا يرجعون إلى إيمانهم الأول فهم في ريبهم وشكهم يتخبطون ويترددون يتخبطون ويترددون في الشك والريب والكفر والعلم بالله والنفاق والمعاصي وسيتبين في الآيات اللي بعدها مزيد إضاح لحاله قال سبحانه أوك صيب مثل آخر ضربه الله عز وجل لحاله في وصف حال هؤلاء قال أوك صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق الصيب المطر على الصحيح وقيل وقيل استحاب لكن الأصح الأول أو كصيب من السماء حال المنافقين تشبه حال نزول المطر حين اشتد ففي نزول المطر تكون الظلمة والرعد والبرق أما الظلمة فقال المفسرون كما في الآية اللي قبلها ظلمة الكفر قال بالله ظلمة النفاق ظلمة المعاصي قلوبهم مظلمة عقولهم مظلمة لما عجزت عن تبين الحق من الباطل في حين أن الحق أبلج ظاهر أبلج ظاهر إذن الظلمات ظلمات الريب والنفاق والكفر والشقاق والمعاصي قال الرعب الرعب اللي صاحب المطر علاقته بالمنافقين هنا أن المنافقين في خوف دائم مثل ما يحدث الرعد الشديد خوفا ورعدة في القلوب وهذا كقول الله تعالى يحسبون كل صيحة عليهم هذا حال المنافقين في ذلك الزمن وفي كل زمان كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم نتهيأ لغزو قالوا كشفنا كلما وقعت صيحة في المدينة وما حولها قالوا انفضح أمرنا يحسبون كل صيحة عليهم يحسبون كل صيحة عليهم فهم في ظلمات تخيل هذه الصورة المعبرة ظلمة تخيل إنسان في ظلام دامس ثم هو في رعب وخوف يسمع أصوات يخيل له مع كل صوت أنه مأخوذ وأنه مفضوح نعوذ بالله من هذا الحال قال عز وجل وبرق قال المفسرون البرق قد يكون المقصود بالبرق هنا في هذا المثل أن المنافقين يوشك أن ينزل قرآن يضح أحوالهم مثل ما يفعل البرق في حال الظلمة ونزول المطر ترى في حال الظلام لما يشتد الأمر مع نزول المطر ماذا يفعل البرق يضيء فقالوا ذلك مثل آيات الله أو محكم آيات الله أو محكم آيات الله عز وجل ينزل أو تنزل فتوضح أحوال المنافقين وتظهر حاله مثل ما يظهر البرق ما أخفته ظلمة السحاب والمطر وقيل البرق على فهم الطائفة الثانية من المفسرين يكون البرق هنا الإيمان الذي ينقضح أحيانا في قلوبهم فهم في ريب وشك وتخبط أحيانا قالوا معنى هذه الآيات أن المنافقين يبدو لهم أحيانا شيء من إيمان بصيص من إيمان لمعة من إيمان هي انعكاس أو بصيص من إيمانهم الأول الذي ارتدوا عنه فيبصرون مع تلك اللمحة ويتبين لهم الحق من الباطل ثم يعودون إلى ما هم فيه من الظلم والعياذ بالله قال سبحانه يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت خائفين من محكم القرآن يفضح أحوالهم خائفين من أمرهم أن يظهر خائفين من عذاب الدنيا أن يباغتهم، خائفين من عذاب الآخرة في تلك اللمع التي تعن لهم بين الفينة والأخرى وبين الحين والآخر، حذر الموت، يخافون من الموت، وهذا ديدن كل منافق وكل كافر وكل بل وكل عاص، نعوذ بالله من الأحوال الفلاه. فكل هؤلاء يخافون من الموت، بخلاف أهل الإيمان، بخلاف أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الصلاح، فهم في استعداد دائم وتهيؤ للقاء الله عز وجل، مما قدموا لآخرتهم من إيمان وثبات على الإيمان ومن عمل صالح ومن صدق. وإخلاص بخلاف حال المنافقين ومن معه. قال سبحانه والله محيط بالكافرين. الإحاطة التي ليس بعدها أو ليس فيها لأحد قدرة على التفلت. والله محيط بالكافرين. وهذا كقوله تعالى والله من ورائهم محيط. لا مطر ولا ملجأ ولا منجا من الله. إلا إلى الله عز وجل والله من ورائهم محيط والله محيط بالكافرين مهما مهما تحايل هؤلاء وأمثالهم ومهما مكروا ومهما أخفوا بواطنهم ومهما انطلت حيلهم الظاهرة على بعض الناس الله عز وجل يخبرهم أنه محيط بهم وأنه لا مفر لهم ولا ملجأ ولا مغارات كما قال ربنا عز وجل إنما إذا أخذهم الله عز وجل فلن يفلتهم قال سبحانه يكاد البرق يخطف أبصارهم قال ابن كثير رحمه الله تعالى من ضعف أبصارهم وقوة البرق في ذاته فالبرق كما قلنا قد يراد به الحق فالحق أبلج صاطع هذا السطوع إذا صادف أبصارا ضعيفة كاد أن يأخذها يكاد البرق يخطف أبصاره نور الحق إذا سطع يكاد يخطف أبصارهم الضعيفة عن رؤية الحق التي لم تتعود مصافحة الحق والنظر في الحق ومطالعة الحق وإنما تعودت على التخفي والزوايا ومكر الليل والنهار فحالهم كحال خفافيش الليل ينشطون وهذا دأب كل كل المنافقين في كل زمن ينشطون بالليل يتحركون وفي النهار حين يكون النهار أبلج يتخفون كل الماكرين وكل أرباب المعاصي واللصوص وقطاع الطرق والمجرمين ينشطون بالليل والله من ورائهم محيط لا يخفى عليه شيء بليل أو بنار كلما أضاء لهم مشوا فيه نور الإيمان أو ذلك البصيص الذي يعود أثناء تخبطهم وشكهم وريبهم إذا أضاء لهم مشوا فيه برهة وإذا أظلم عليهم قاموا فهم في حال شديد نسأل الله العافية وأخطر أنواع الشك الشك في الدين قال الله عز وجل ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ولكن الله يملي لهم ويزيدهم في طغيانهم ويزيدهم عذابا عاجلا قبل العذاب الاجل فيذرهم يتخبطون ويعتزون بأبصارهم وأسماعهم وعقولهم ويؤلفون ويكتبون, ويكتبون ويسودون الصحف والمقالات والكتب ويظهرون على الشاشات ويملؤون الدنيا صخبا يذرهم الله عز وجل في طغيانهم يعمهون يتخبطون في حين أنه قادر لو شاء لا أخذ أسماعهم وأبصارهم ولا فضحهم في الدنيا ولا عرفهم الناس ولكن لله حكم ولله عز وجل مقادير يميز بها الخبيث من الطيب فحالهم حال فتنة نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطل وهنا وقفة وقفة قصيرة متى يقال الزمن أو الحال حال فتنة متى يقال هذا عني علامات زمن الفتنة وكل زمن زمن فتنة قطعا لا متى اذا عمت الفواحش وكثرت حين اختلط الحق بالباطل ويلتبس اذا كثر الجهل اذا كثر الهرش الهرش هو اسمه ولا الناس ينعتونه بذلك تقصد لا زمان الوقت ويصبح كذا وكيف اسمه هو مش التبني نعم انا تقصد الحديث يصبح مؤمنا ويمسكا الفتنه الفتنه تروى نعم تتتابع تتتابع الشبهات بحيث يصعب التمييز بين الحق والباطل كثره الشبهات بحيث يصعب التمييز بين الحق والباب. إذا كسر الاختلاط. إذا كسر الخبر. إذا تمنى المرء الموت من كفرت ما يرى ويسمع. إذا قل العلماء. هذا الزمان يقول أخونا اللي حبيه يعرف الله زمن سفتنا. إذا تكلم الرواي بضع ينظر في هذا الزمان الفتن وأنواع شهوات وشبهات إذا وصل, إذا وصل الأمر لغير أهل فهذه علامة من علامات الفتن غير هذا حب الدنيا وإيتاغها إذا ضيعت الأمان، إذا لم يحكم بشرع الله، إذا كثر الجدل، إذا كثر الجدل اللي مش مقصود به العلم والتعلم، إنما مجرد الجدل، ولعذب الله إذا، الله العهد إذا. ارجع بعض الناس على عقابهم نسأل الله لا نكون منهم إذا ترك العمل بالسنة وإذا ترك العمل بالسنة وحالت محل السنة البدع مازال كل ما ذكرتموه صحيح وأخونا وين اللي قال ينظر في زماننا إنه أخد نعم المقصود المقصود من من العلم أيضا كما قلنا قبل قليل أن أن الإنسان يستعمل ما تعلم يستعمل ما تعلم يستفيد مش المقصود أن يقيد العلم أو أن يكون العلم على الرفوف أو في الكتب ولا حتى كما يقولون في الراس ولا في الكراس المقصود العمل بهذا العلم ونحن فيما نحسب جميعا معرفش إذا كان واحد يخالف سين هنا زمن فتنة ولا ولا فتن زمن فتن إذا خالفنا أحد نجمي فاهمنا بارك الله فيه إذن في زمن الفتنة اتفقنا الآن أننا في زمن فتنة نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما ضغط طيب الحل الحلول جملة الحلول ماذا يجب أن يصنع في زمن الفتنة أقول في الأخير الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هذه المسائل نعرفها كلها تقريبا لزوم أهل العلم كيف دي ما أفكر في الكيف العمل بالعلم كيف طالب العلم طالب العلم الدعوة الدعوة الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف حسن القصد حسن النية والقصد والاجتهاد في الوصول الى الحق التزام المرض بما يستطيع فعله دون تكلف واضح ما قال اخوكم ولا شوية احتاج وضح لنا شويه ان لا يقتحم امورا تفوق تفوق علمه تقصد علمه لزوم الجماع لزوم الجماع نعم حسن أن يجعل له شيخا يستشيره لا يبحث عنه من علامات الفتن قال اخوكم الطعن في الشيوخ اصلا مشكمش نتبعه فكان هي مساء طعن وطعانات توحيد الصف توحيد صف من المتكلم توحيد الصف كيف؟ فيما الإلحاح في الدعاء الإلحاح في الدعاء نعم بارك الله فيك التمسك بحبل الله التمسك بحبل الله واتباع الهدى كيف يكون قال لترك الأسماء ولا شيء ها الابتعاد عن التسميات الابتعاد عن التسميات كلوا برده من غير ما تسمع <تصفيق> <تصفيق> اتقاء الشبهات اتقاء الشبهات الان اللي اللي نحظوه انه كلنا عندنا أبكاء ومبادئ لكن المشكلة مش في هذا المشكلة في الكيف المشكلة في الكيف لا بد من البحث في الكيف هجر الناس هجر <تصفيق> الناس اجلنا طبعا كل الكلام اللي يدخلوا فيه فيه ادله وانتم تنطلقون الكثير منكم ينطلق من أدلة لا في أحاديث في في اعتزال الناس زمن الفتن قال <تصفيق> كل يعمل على شكره يكون وليا لله ويحاول ان يكون وليا لله عز وجل كان ينصر الله سبحانه نعم تحقيق التقوى والولاية الولاية الحق بذل الجهد وحسن القصد بذل الجهد بذل الجهد في ماذا؟ في طلب العلم مثلا؟ وحسن القصد تصحيح النية يقول أخوكم الانصراف إلى العمل أكثر من من الجدل لأن الجدل هذا بليه يورث الشقاق والخلاف والعدوات هنا في الاخير نعمل لوحده الصف الاسلامي ونحذر كل من السعي إلى وحدة الصف الإسلامي وأن يحضر كل منا أن يؤتى الإسلام من قبله أن يعتبر نفسه على ثغر لا يؤتى الإسلام من قبله رفع الجاهل عن الناس بثه بث العلم في الناس لكن تعلمهم طبعا أعرف أنك تقصد هذا ففاقد الشيء قطعا لا يعطيه تعلم وتعليم الناس حفظ اللسان يؤكد أخوكم على معنى مهم له حفظ اللسان وترك الذنوب والمعاصي. ما لا يعني؟ ترك ما لا يعني؟ ترك الإنسان ما لا يعنيه؟ نعم. من آمن وكان صار لله ولياً. نعم. من آمن وكان تقياً صار لله ولياً. من آمن وكان تقياً صار لله ولياً. اتمن او كانت تقيا صار لله وليا اللهم اجعلنا من اولياءك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه سُنّتي وعليكم بسُنّتي قال صلى الله عليه وسلم وسُنّة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي فذن هذا موضوع مهم جدا موضوع مهم جدا لا بد أن يشغل تفكيرا وأن يدلي كل بدليل في هذا وأن يحاول أن يفكر. فبعض السلف كما قيل عنه ما فاق الأمة إلا إلا بالهم. شو معناها الهم اللي هو الانشغال في حال الأمة والتفكير في هي فيه وفي المخرج منه. والحزن لذلك والإشفاق واللجوء إلى الله عز وجل وتعلم هذا الدين وهذا العلم الجليل وبثه في الناس والرجوع إلى العلماء من سلف الأمة الذين عاشوا وماتوا على المنهج لأن الأحياء الله يعطينا وإياه ثم كذلك اللجوء إلى المشهود لهم بالربانية وبالعلم، اللجوء إلى الراسخين، وأن لا يحتذى كل ذي رأي برأيه، فهذه مشكلتنا كل تقريباً. أن الواحد يسأل، ثم ربما إذا لم يوافق، الجواب هواه فراكب هواه وترك، وترك ما سأل عنه، فيأتيك أحدهم. ويسمع عليك بما لست أهله فإذا قلت أمرا خالف ما جاءك وهو في ذهنه تركك وما قلت حدث, حدث بالأمس الخريط سيد الشيخ موسى الشريط عن حكم الانتخابات فأجاب بما يراه, يراه صواب الأساس بعد ذلك وضعوها على الفيسبوك وانتد <تصفيق> <تصفيق> شو أنا تروش ولا ترى؟ كيف معطوش إذن فعلا نحن في زمن فتن وأنتم تسمعون والفتن من المسامع والأبصار والعيد بالله في كل يوم فتنة وفي كل بلد فتنة. ولا مفر إلا كما قلت وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد الأمة إلى الطريق الاعتصام بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم العلماء الصالحين لنبتعد يقول القائل أو تقول القائل تبارك الله فيها لنبتعد عن فتنة علينا الخوف من الله ومن عذابه واستخط طبعا هذا صحيح هذا كلام صحيح فلنفزع إلى الله عز وجل وليلتفت كل منا إلى حاله وهذا كما قلت صنيع السلف في حال الفتن فكانوا رحمهم الله تعالى فكان رحمهم الله تعالى في زمن فتن حين تعظم المدلهمان كانوا يفزعون إلى الله عز وجل فيعتقون من الأعبد والإماء ويصومون ويتصدقون ويردون المظالم إلى أهلها ويخرج الوالي والسلطان والقضاة وفقراء الناس والعجائز والشيوخ والأطفال ويخرجون البهائم والأنعام ويخزعون إلى الله عز وجل وطالبوا كتب التاريخ الإسلام في الأيام هذه كنت أقرأ في البداية والنهاية للكثير كثير رحمه الله تعالى فشدني ونحن في مدر هذا الزمان شدة تمسك هؤلاء بحب الله عز وجل ولجوءهم إليه في كل حين وفي كل حال وعند كل كار ما يفزعوش للبشر وللأفكار وللعقول وللأهواء بل يفزعون إلى الله عز وجل وعودوا إلى تاريخ من كثير مليء مثل هذه القصص حدث طاعون في الشام مثلا في القرن السادس في بداية القرن السادس وتحدث كيف كانوا يصلون على الجنائز في المسجد الأموي في بقية المساجد في بلاد الشام بالمئات ثم كيف فزعوا إلى الله عز وجل فأخذوا في عدقي كما قلت العبيد وفي قيام الليل وفي تصدقي وفي الابتهال إلى الله وفي الدعاء ويلجؤون كما قلنا إلى العلماء الراسخين الربانيين ويلزمون أقوالهم ما وافق طبعا الكتاب والسنة ما دمت قد تلمت أن هذا شيخا وأنه عالم وأنه جليل وأنه بإذن الله تعالى لا يخشى في الله لما تلائم ولا يبيع دينه وعلمه لعرض أو لمتاع زائل فتثبت فيه ثم تعمل بقوله إن لم يكن طبعا معصية على القاعدة المعروفة هذا اللي جبتها هذه تقول اللُّهُ تبارك الله فيها يجب على المؤمن أن يبدأ بإصلاح نفسه قبل النظر إلى أخطاء الآخرين أو نادب ليه وقلت من معكم ولا مع إخوان آخرين أن يجعل لإخوانه ميزان ذهبي يكيل به أحوالهم ويجيل نفسه يعمل روحه ميزان تعبطات أيماشي مثاله هو مع نفسه متساهن ومع الآخرين لا في غاية الشدة والصرام ويحتي عليهم أنفاسهم مستني لهم الذل يخرجهم من من من الملة والعروض منها ومن المنهج هذا طبعا هذا منهج فاسد ومثلق في غاية السوء والفحش يودي صاحبه المهالك إذ هو يورث كما قلت كذلك آنفا وكما حقق العلماء رحمهم الله يورث كبرا والكبر ناقض من نواقض التوحيد اللي هو سبب دخول الجنة فلينتبه أو جميعا لذلك مفتاح دخول الجنة التوحيد في ذلك شكل لا من نواقض التوحيد والعيق بالله الكبر فحين تضع للناس موازين القصف وتتساهل مع نفسك فهذا يورث ولا شك كبرا نعوذ بالله من ذلك والكبر يفسد التوحيد تقول لو يقول السائل بارك الله فيكم وفيكم المنافقون في شك وريب شك في ماذا قلنا على على السائل طائفة من المفسرين أنهم آمنوا ثم ارتدوا، فهم في شك بين الإيمان وبين الكفر، يتخبطون، لم تترجح عندهم كفة على كفة، فبقوا في حال هذا التخبط وفي حال هذا الافتتان الشديد، نعوذ بالله من ذلك. المنافقون يظهرون الإيمان ويبطنون خلافه وهم راضون عن ذلك أم له كارهون فماذا لو كانوا كارهون ولا كارهين لهذه الحالة ويحاولون دفعها هل هم منافقون أفيدون أرحمكم الله اللهم ارحمنا رب العالمين. سؤال كأنه فيه شوية غموض، لكن الله المستعان على فهمه كان السائل يقول أن المقصود السائل فيما أحسب الله أعلم أن من كان في قلبه شيء من شك وهو يغالبه هل يعد من المنافقين قطعا لا إنما هذا من وساوس الشيطان يستعين بالله ويستعين به من الشيطان الرجيم ويبتعد عن المعاصي ويكثر من عرض نفسه على كتاب الله عز وجل هو يكثر من الدعاء ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسنة قال قل اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وجاء أيضا اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهو مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك فإذا وجد شيئا من ذلك ولو في الصلاة استعيد بالله وربما ينفث عن شماله ثلاثة ويكسر كما قلنا من الدعاء والله المستعان المستعى أرشدته الوقت ولا؟ الوقت انتهى بقي سؤال إن شاء الله أخوكم يسأل عن كيف فسر من قال أن المنافقين لم يؤمنوا قط مثل الذي استوقد نار إن شاء الله نبدأ حديثنا إن شاء الله قدر اللقاء في, في هذا الكلام إن شاء الله على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته